وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يُؤْمِنُوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد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 بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد ما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أحسب ألا يقدر عليه أحد يقول أهلكت ما لن بذاب أحسب لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح من عقبة وما فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ثم وكان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحبة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار نوصدها